وما أبرئ نفتي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزاني ذِي الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ هُزَبًا نصيب حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ للذين آمنوا اَخُيُّ يُوسُفَ فَنَقَلوهُ عَلَيْهِ فَأَرْسَوْهُ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ بِجِهَازِهِمْ قَالَ أَسُونِي بِأَخِيكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِئُ فِي الْكَيْلِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَخَاطَبُونَ قالوا سنراود عنه أذاه وإنا لفاعلون وقال لفتيان هجالوا بضائعهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إلى قلبوا إلى أهلهم لعلهم يعرفونها إلى قلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجع قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون